أو ما كان عليه أي تسمية الشيء باسم الشيء الذي كان هو عليه في الزمن الماضي لكنه ليس عليه الآن نحوات اليتامة أمواله سمع على ما كان عليه قبل معده يتيم ذا الحين الذين كانوا يتاما قبل ذلك إذ لا بعد القلو ولا تسليم الله بعد أو تسمية الشيء باسم ما يقول ذلك الشيء إليه في الزمن المستقبل نحو اني اراني اعصر خمرا اي عسيرا يؤول الى الخمر فبدا الان امام محله نحو قد عناديه قالك ما ماذا اسم النادي اي اهل ناديه الحال فيه ونادي المجلس المكان هذا صار عندنا اسعار غيرت له ما هم مجازن قال ما هم مجازن مجازل حقي يعني ما هم مجاز المرسل ايوه لان ما اراد أهل. ما بشي له بعضهم بيقولوا بس ما بشي له مستعمل في غير ماضره اصلا الا ما بعضهم بيقولوا ما مجاز هذا من الاسناد جور رجعنا صر العقلي اجتماعنا هي اسال القريه مبلغ هدف الله الله الله المقصودهم النادي هو هو ما رجعنا له يعني كيف يعني نادي اهل النادي لا نذب عليه ما بلا اطلقه منه على اهل النادي ثلاثه وسال القريه يعني سال اهل القريه هي المكان اطلقه واراد ال ال بهم في النادي يعني ما وصله لا الحين مكان الاجتماع لا لأنها لا. لا أطلاقها لكي الحين هم جالسين فيها لا ما أسوا دلحين نسأل النادي يعني دولي هالمقصودين ما المقصودين؟ لا نسأل محذوف ندري دعوها النادي لا ما ديه ما هو نسأل ما شي قسم محذوف بل كله. القريحه لون بحت سبرها, سبرها سبر هاي المحل لا لا ذاك ماجاز الحفي اذا هي اسال يعني يسال اهل القرى ما قصد ما اطلق وأراد بهاي اهلها مهلا نهارد الحين اطلق النادي اراد اهل النادي لا النادي. أهل النادي لا النادي لا, على على دل لا لا ما هو المقصود الحين النادي هو المكان هذه بيجتمع فيه هولا ما قال ما النادي كذا اراد النادي والمقصود بها إيه. اهلا اهلا لا لا ها اقول ها قل يعني ما انها مقصود الكلام ما مقصود ايش انه ما بلا كلام محذوف لا ما كلام محذوف ها هي تعرف الفرق بالحين نقول اسال القريه اراد لا اسال اهل ما بعفيه ولا لا هذا ما قصده أنه يسأل النادي أراد النادي المقصود به أهله لا إشتين هناك مبلغ يجابه مجاز الحد معناه أنه محذوب فقط والمراج وهنا إطلقه على النادي المراج به أهله حسنا لا قد لك هذه المراج به أهله لا ماش هذا عندك أمر آخر يقولون أنه لا بعدهم بيجعلها من باب الحقيقه سال القريه اه القريه ما هي, أه أه هي. لا لا هي سال القريه طيب بعدهم بيجعل من يعني ايش القريه ضحتها بعد كيف غلطت هذه نبي تعال فرق بينهم. بينهم لا لا قلتوا نبي ما هو لا لله من غيرها هون سفر ليها الفرق يعنيها بينه الفرق بينها من ديك المقصود هذا الناس اعناها ما يعني والله بعد سوا مساله القريحه هذا من الاهل لوج لوج المقصود هناك انها اطلق الاهل لا القريحه على الاهل يجيو مجاز لا انا المقصود انا المقصود اي ما هو يعني خرب بيتنا اهل القريه هو النادي النادي هو مقر اجتماع الناس لا لا لا اذا ما هو مثل سؤال القريه وسؤال النادي النادي ذول ياكدهم يجتمعين وبس وبس بنحن بنقول سؤال القريه هو المقصود اهل الاستعمار لا, لا. لا جاي مرسال ايوه بعيد ها ايوه بعيد حد بيستخدمه حب يستخدمه جار يح في اهلها اما النادي باهلف مستخدم اه يعني في الاستعمال لا بعيد للاستخدام اللي المقصود الاستعمال بس الاستعمال وهذه بيجوز المجاز يقال والنادي المجلس او تسميه الشيء باسم حاله حاله أي باسم ما يحل في ذلك الشيء نحو أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ما كانت الرحمة فينا السلاح في الجنة سمها باسمها ما هو باسم من هي من الأسامير يعني اسم حقيقة ليش سميت حقيقة ليش سميت رحمة حقيقة ما, ما هي من أسماء الجنة اللغه عبر دوش من اسماءها المراد من حاقه والله هذه ما لا والله ولا من جهه الشرع ايه من جهه الشرع الشرع تسميه بس ميت لقيناه باسم رحمن لا بس ده نقل ايه لما كانت الرحمه فيها سميت رحمن التي تخل بها الرحمة او تسمية الشيء باسم آلته وتبع اسمه فيها رحمة دار ليس لله فيها أغير لا لا لا الاخر. لا ما قال الآخر أنا فالنار 間 دار ليس لله فيها رحمة دار عم. الآخر لا لا ما هي دار اشتدي رحمة الله قريب ا هي رحمة كل هاي طال عمرك الجنه هاي مسرح ماهيتين معاملة الله للناس كما معاملة الذر رحمه ايه معنى مش يجوا له نساف ما عبده هذه عندك امراه اجي أمر لكن لما يقع الله للناس الجنه ما فيها على حسب ذي الاعمال يعني هو يجعلهم بها يعني ما اشتهى واذا كلها نساه هي رحمه عملت اتمنى بهذا فهي رحمه مجاز. مجاز هي... هي الرحمه اياك العاطفه أيوة. ها أصل... اصل ها هي ما لها مجاز. مجاز ايوه مر استعمالها في ده ما ما على الله لا على المعامله ها قلنا مجاز ما يطلقها على الله مجاز أي. لكن امنا على انها مجاز للمجاز ده هي استخدامها من ذل الرحمه القاعده الجنه فيها ايوه المعامله فيها كمعامله عامه الرحمه في الجنه هي اخذ الحاصل هذه هي المعامله فيها لا يا رحمه الله منيح حقيقه على عقليها داي دا قلنا في رحمه الله ان رحمه الله قريب من المرسلين باركته يا بهالمؤمنين ان يحط الشيء باسم يالته هو وجع اللي لسانه صدق في الاخرين اي ذكرا حسنا تعال هنا يا الحاشيه تدي يكون المراد يجعل لسان صدق في الاخرين يعني يجعل لساني الان يعمل اعمال يقول بها ذكر في الاخرين يجعل لساني انا اي جا وهي جيد هذا طيب كيف نتكلم مثلا بكلمات تنبع الناس ويجيه صادبة ويجيه كذا تنبع ذي بعضين؟ ايوه لتكون في الاخرين كأنها ذكر حسن بباق نصطيع يعني اجعل لا لا نشرق معنا معنا يعني النبي واحد هين يقول يجعل لي لسان صدقين في الاخرين واش معناها؟ يعني يذكروني؟ يمدحوني يمدحوني ها ايه ما حد ي... ايه يعني لا. يسعى الى هذا ال... وبيل... لا لا ما هو التالي كيف اجتي ما بيسعوا الى ذي هل ما من حيثه ما هو الذكره حسن لا يعني خلي خلي يعني, يعني... ما حقول حتى هو. ما هو الأقل نسخب اذا اذا بقى حتى ايذا التاويل الجوهب ذي بايه لا عشك زين على الامر الدعاء دعاونا الاخري ولا لا لسان صدق <تصفيق> <سيهم. آشكال> <تصفيق> ان <لسان> شاء <صديق> <تصفيق> الله يذكرني هو ظاهر لسان صدق يذكروني ابا <صديق> <تصفيق> <تصفيق> هذا اي مدعاء غير ذكر الحسن معناتها من الذكر الحسن اذا هو معنى الانسان <تصفيق> المدحه والكذا والكذا يا هي حقا لا تاول هذا صدق صدق <تصفيق> أذكره صدق, صدق صدق وشو يعني في متعلق بصدقه هو قال اجعل لي لسانا صدق لسان الصدق, الآن. لسان الصدق هو الكلام <تصفيق> الذي ايش ينفع على ويكون الان صادق و يبقى علل اجعل لسان صدق الان يكون كانه للاخرين دول ياها من بعاه في وقال هيجعل لي ها جعل لي الاخرين اه, أه. جعل لي لسان يعني يجعل لي لا لا كاين من بالاخر اه بسبروه كباه التقدير على كل حال ما يحتاج لكن جاود يا الله راح جاوا مثلا اجعل لي اعني على عمل الان يكون لي في الاخرين ذكر حسن ذكر حسن انا ما عرفتش ذكر حسن معنتك كيف سابق يمدحوه بأوصار جيدة لكن يجوه على عمله داخليه إذن مبلغ يهو طالب للعمل بس ما هو طالب للدكن أكمل بك هذا؟ طالب للعمل الذي يذكر به ما هو طالب للدكن؟ أعمل بك هذا؟ مدحينا؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ لا، لا يفتلك فيها أعرف معناه؟ يهو طالب لك؟ لما يعني المفروض تعملك يا الانسان اذا اذا بيطلب العمل الذي يمدحه جهه افضل <سؤال> العمل نفس ما يا سدره السبب على ها لا بسم الله قلنا اللسان السلق الان والعمل اذكر كلمات واجيب الصادق مع الناس لكن اراد اراد ذي أذكر به في الآخرين وقال نسل الفعل الحسن الندق الآن الذي أذكر به إذن نطالب للفعل الحسن الآن نطالب للفعل الحسن الآن أي. لا أشتي الذكر الحسن ما هو مطلوبي أي. في ذي المطلوب هل رجعوا بلاغ السبب على المسقف وقال انه تسميه الشيء باسم الاله ايضا هو اراد اللسان وما اراد له اراد اللسان حقيقه يعني اللسان ما بلا قبل ذكر لا الصادر الفرق بين الاله والسبه <تصفيق> ما ما طلب اللسان لا فلا ولا ولا فدان لا ما طلب اللسان نفسه بيقول لك علل اللسان ابلحني هالمطلوب العمل وهناك المطلوب الذكر لا يريد طلبك الحين هو يسوي في دي دي على هذا المعنى وهو يعني اراد من الله معينه على الافعال التي بها سيدي احمد يعينها على الافعال ده الحين ها جا وهي الافعال الحسن لانه ما بيذكر الانسان الا ما كان فعله حسن وجيد جا غلط ولا انها اراد يقعل هناك يعني اجعل لي ذكرا كما قال هو المقصود اجعل لي ذكرا بالاخرين جو السبب هو اطلق اللسان على الذكر وورانا العمل و بالحين اذا العمل جابه كان في الاخرين نوع خفاء صرح به في, في الاخرين ان الاله ولا مثل الحال ولما كان في الاخرين نوع خفاء صرح به في الكتاب فانجيل قد ذكر في مقدمة هذا الفن ان مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم من الملزومي الى اللازم ودي اشتي لخفاء هنا ما ما اشتي لك لا عندك شغله على الانسان ان ما, ما يجبر هذه هو واضح ما به نزوم قالوا بعض انواع العلاقه بلا اكثرها لا يفيد اللزوم قلنا ليس معنى اللزوم ها امتناع الامتكات في الذهن او الخارج ما معنى هذيك الله اذا قد اطلق الـ اطلق الـ المتجوز بضرابة هاي بينهم علاقة هم لازمة ننصح ولو ما هي فالظاهرة هاي, هاي هم لازمة حقيقية قلب التلاصب ينتقل بسببه من احده ما الاخر في الجملة وفي بعض الاحيان هم شبه يوهم استمر ويوهم متلازمة حقيقية وهذا متحقق في كل أمرين بينهما علاقة وارتباط وذي بقيوا قبها علاقة وارتباط بيحصل يطلق الجزء على الكل ولا العكس ولا قبها ارتباط بين الشيئين في صحن يبه ملازمة هذه ظاهرة أبي عينيش سبنا برحمة مدفعي ملازمة لجنة ودك ما بيشي ما بيه ملازمة لابقي هي بعضها لحام تستر منه تتيه عنك فا في تيه الحاله هو بيقلقها المتجوز وهو بينظر للملازمه في بين ذول ياك الامرين صح لو بلا في ديا الوطن قال قال هو نقض لكنه قال قالوا في الملازمه لا ما هي ملازمه هيك اشترطوا فيها الله لكن ما هوش ما هو اللا ما معناها الملازمه وهي عدم الامكان لا لا قال لا اشترط فيها ان تكون, أن تكون غير مفكر قال اذا قبلت ادنى ملازمه فكديت صح قلت لين هاك ترى عليها ولا عرف المخاطر الله وهنا نصي ما اشتي ما شرطها لا اذا قبلتناك ملازمة إرتباط ومبلا بسيط يبقى صح ملازمة من الرحمة معني ملازمة القلة لا أسبب لا أصل ما, ما هي من الوازمة لا أسبب تقيفي غيرها الرحمة وتقيفي أو لا ما أولا يشي فيها ملازمة نعم تبعت غيرها, غيرها لكي تبقى لو سمى مثلا كلها في لو سمى الدنيا بدار شقاء بالشقاء سمىها بالرحمة لوجود الرحمة فيها نونا صح له ما بده يوجد لا مره مره هذا ولا مره ولا جمعه المهم بده بيسي تزق ديه هالكل ما بدهم تلازم آه. بس بده يتركها على شيء ها بس بده على شيء ثاني وما يجوبها ما, ما بيصبر ماشي ما يجوب التلازم اي عشان ما يلمس لا ما يلمس بيت عشان ما شارع بالرحمن ما بشي ما بين لا حد عرفها ولا حتى المطلق بس هي طلقها لكن الجامع وراحتني بيها بهاد ما عندك التسميه والله اين بابلمجاز اول استعاره وهي مجاز تكون علاقته المشابهه اي قصد قصدت ان الاطلاق بسبب المشابهه الاستعاره شرط لان كان المجاز المرسل ما يكون لا بلا مع علاقته غير المشابهة. فإذا كانت المشابهة فهو لي. فهو الاستعارة بشرط القصر. هديك عند الشيء اسمك يدعوناك في امدلبة. لما تجبر القصد الاخرى كيف؟ ولما يديك عدم لا. قصد عارض عدما يجبر القصد. لما التشبيه علاقة. ما بالتشبيه. ماش في من التشبيه عاره تدوري النار المقصود بسبب المشابهه ما لا بد ان تقول علاقه المشابهه وايش ما قصد المشابهه ما هو بلا قصد الاستخدام فاذا اطلق المشفر على شفه الانسان هذا نحن قبل ان اطلق هذا العفو قال فان قصده تشبيهها بمشفر الابل في اللفظ لا في الغلط والتدليفه والاستعاره في هذه الحاله كذا تشبيه ويت واحد شافها كبير قلت هذا مشفرات سؤال مها دخل منه الصلاح كان من منكر شغله لا ما هي قال فهو استعاره وان اريد انه اطلاقه... وإنه اطلاقه. اطلاق اطلاق اطلاق كاطلاق المرسى على الانف من غير قصد الى التشبيه فمجاز مرسل ما, من... ما هي المشابهه Daas vir ons die klairse om de Ehlin komineens tenek oor wo ek vise z respuesta? Wie arta dit de scrub. Dit dit de grond says. Nacht vir ons gepl indt ver at het de beh 읽它 snacht. Dit dit dit om de baks tunt om تسميه من حيث ايه يا المشفر حق الابل المقيد ولا الانسان اي ذاك مطلب لا حق الابل مجاز مرسل ضروري غصب المرسل المرسل اصله الحبل حق الا ايش بنسميها الخزان الخزان بنسميها حتى مرسل ب... تسميه ال... هذي اللي اديب يسحبوها ها ها بجال المكه هو الانف زي هنا سهل انظر المحل هو الانف قلنا الانف الحين سميته الانف لك الحبل حقه حقا تسديد المحل خزن ورجع يسموا اذا هم من تسميه تالي المطلق باسم المقيد ايضا هذا مجاز مرسل كي مثلا ثلاث تسميتين ماشيين ب... به ما به بين الانذيه وان البعيد مثلا هو ذي ذي البعيد البعيد اسم انبه بسموها مرسى. والنصر دايا والله ما كان دايا عليه علي بيشبوهه بي. اي ما من حقي اسمها مرسله امره مثل لا لا الحين تسميه الانسان ايش هي قال اطلق المرسن عله تسحب حافظ فاذا الان الحين هو من اطلاق المقيده المطلق على المقيد ما هو المجاز المرسل ماشي اشبه ام بي ولا ام ذا البعيد الله اذا قصدت انت سيت تشبيه قهوه من لا اراد المجاز وانا حسبت قال لا بده يقصد التشبيه ولا فإذا ما قصد التشبيه قهوه بيبيل الواحد بيبيل الواحد من القرائنة بسرحين جيهو مثلا نشتيه شبه انفك بانفك البعير في كونها مبطوخة والله كذا بلاشتيه تشبيه ام بام كلاياه من غير يعني تسمية هامرسن قدر من التسمية ايضا الواحد بسيها وش قلب؟ <كشفق> لحشتي داع مدلاً بايبين لك مدلاً هنجي وقف مع واحد امف كبيرة وبيقول غاية مرسل داعي انه يشفيه التشبيه ما قصدها ما يشعر مرسل يعني النفل يغدي مساعدة نعم لسياسة نعم اي كون هاي داش هيك العام احنا بلا فينا التسميه ها لا عن هو بيحكي حاجه عامه مر مر بيند حاول عن مرسل مسمى جاهز مرسل التسميه وانا مرسل التسميه اما كون هكذا ولا مثل السيف ولا مثل كذا عندك تشبيه قال فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون استعارة وقد يكون مجازة مرسلة فإذاً بأي بإلنا الفرق بين الاستعارة في القصد <تصفيق> هنا نقول الكلمة بصح أن تكون استعارة وأن تكون مجازة والاستعارة قد تقيد بالتحقيقية لتتميز عن التخيلية والمكنة عنها لتحقق معنى بها والسعملة هي فيه حساً أو عقلاً إذا هي ظاهرة حس والله عقل فيها ليه. التحقيقية بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم يمكن أن ينص عليه ويشار إليه إشارة حسية أو عقلية فالحسي كقوله لدى أسد السلاح لدى أسد شاك السلاح عيتام السلاح مقذف أي رجل شجاع أي قذف به كثيرا إلى الوقاع قذف به كثيرا إلى الوقاع مقدف مقدف مقدف معناه كأنه قذف به كثيرا إلى, إلى الوقاع لما قدو ها وقيل قذف باللحم ورما به فصار له جسامة ونبالة كالأسد خلاص انا بعرف فائدة جاهو أي. هو ذي مجذب هكذا يعني ما عاد ايه مجذب والله في اسمه ايه ومعناه رموا بهذه إلى الوقائع كثير والله مقدّف وذي قد رمع بلاي قلبي بل لحمة هي كأنها عوّد نفسها على الرياضة وكذلما قدوا هنا حيث حق حروق هاهم نسمع ندراء كذي ما بيستر لاي أمشي من خلقها إذا الله أخذ دابا سيب يستحمنها؟ لا لا أشتي إنه هو كتابه في تمام بلحم الزائد فيه آه، آه، آه، آه، آه، مستعار للرجل الشياع وهو امر متحدب حسن فيه وداوله اي والعقري تعالى مكمل الصراط المستقيم يدين الحق وهو مله الاسلام وهذا امر متحقق عقلا ها القليله ما تضمن تشبيه ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له عاد بقول نكمل هي الصفحه هاي صفحه هاي صفحه طلاب احنا بقى نقرا اجاب سابق ايش هذه يا جماعه والله